جاء حديث نذكره لنؤدب انفسنا يؤتى ببعض الناس يوم ا ل ق ي ا م ة وفي صحائفهم أ ع م ا ل فتثني ا ل م ل ا ئ ك ة ع ل ي ه فيقول رب ا ل ع ز ة وهو أ ع ل م من ملائكته بل ليس علم ا ل ل ل ه ع م ا ل م ل ا ئ ك ة بشيء أ م ا م علم الله فالملائكه كتبت على ظنها أ ن هذا أ ر ا د به وجه الله فيقول الله هذا أ ر د ت به كذا وهذا أ ر د ت ب ه كذا وهذا أ ر د ت ب ه كذا من الذي تتعجب تتعجب ا ل م ل ا ئ ك ة تقول له ب ع د ا لك ا ر ي ر الله يكون تتعمل ب ع د ا لك ا ر ي ر الله يكون تتعمل هذا نقول نؤدي بانفسنا وننصح إ خ و ا ن ن ا حتى نرزق او نرزق ما أ م ك ن شيئا من ا ل إ خ ل ا ص أ ن نعرف ع ظ م ة الله و ضعف خلقه ف إ ذ ا عرفت ضعف الخلق لم تقبل أ ن تصنع شيئا من أ ج ل ه و إ ذ ا عرفت عظمه الله استحييت أ ن تعمل عملا لغير وجه كل من على ا ل أ ر ض ملوكها و عمتها ي أ ك ل و ن و يشربون كما ن أ ك ل و نشرب يموتون أ و سيموتون كما نموت أ و سنموت خلقوا من تراب وخلقنا من تراب نقبر ويقبرون نحشر ويحشرون ف أ ي عبد هذا الذي من أ ج ل ه أ ن ت تعمل فضلا عن ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ و ث ا ن مما يصنعه الكفار إ ذ ا تبين هذا ما يقبل العاقل أ ن يصنع لهم شيئا ولا بد للعمل من شيء يراد به فلم يبق إ ل ا من إ ل ا وجه الله الله جل وعلا يقول ومن أ ح س ن دينا ممن أ س ل م وجهه لله وهو محسن ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ س ل م وجهه لله و أ ح س ن العمل كان على دين قيم الا و إ ن لو س أ ل ن ا أ ي أ ح د من المؤمنين من هو ذو الوجه ا ل أ ك ر م ل أ ج ا ب الله والله يقول هنا ومن أ ح س ن دينا ممن أ س ل م وجهه لله فلتكن رغبتك ما في طيات قلبك حالا ومقالا أ ن تقول اللهم يا كريم الوجه أسلم لك وجهي اسلم ل ل الوجه ه م كريم يا أ وجهي لك, اللهم يا كريم الوجه أسلم وجهي لك